يا رب بسط الرزق للخلق والعباد يا رب انا بدعي دعوه صدق نجينا من العناد لكل شيء بقى في الدنيا دي معك علينا حق من لحظة الميلاد والرزق يا كل الخلق في المال وفي الجهاد في الحب في السعادة الرضا بالقضع عباده وكرامة واجتهاد